بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هبا os نجعلناها تذكرة ومتعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواكع النجوم وإنه لقسم النجوم تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تنزرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا No فَضَع عَلَيْنَتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى فَلَمْ نَتَذَكَّرُ multimedio povolta福ir فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أكواب وبارقة سم معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحب طير مما يشتهون وحورون كم تال اللؤلؤ المكنون جزاء سلت من الاخرين واصحاب فَلَوْلَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمِنُّونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا تَأَنَّى الْأُولَى فَلَمْ نَتَذَكَّرُن أَفَرَأَيْتَ مَا No jo